الفلام لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله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 أحسن عمالا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن, ليقولن الذين كفروا ان هذا إلا سحر ولئن اخذنا عنهم العذاب الى امه ما دوده ليقولن ما يحبسه أَلَا يوم يَأْتِيهِمْ ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون